قال أَغْنِي إلَى يَوْمِ يُبَعَثُوا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتِينَ لَهُمْ مِنْ بَعِيدٍ وعن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن, لأن جهنم منكم أجمعين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 وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسماهما إن لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجلة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين